بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول وعلى اله وصحبه ومن تبعوه اللهم هذا المجلس السامي مع شيخنا مدير الشيف محمد الشيخ الامام في ربيع هذا المنفلي في ضوء الله تعالى في شرف فضيلته على التمروريه الشيخ ياسين بن تيميه رحمه الله وقادر المجلس في غنه التي الخميس التاسع والعشرين من شهر المخرم للعام الرابع بعد كلها بعد أن أجل مدرجنا وقد وصلنا إلى قوم الشيخ الإسلام وقد علم بالاضطرار أن الوجود لابد له من موجد من موجد واجب من غني عن ما سواه قديم أذري لا يجل عليه حدوثه ولا العدم وصف بما ليمتنعوا وجوده فضلاً عن الوجود أو الوجود أو الكذب فقط تحتفنة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من بعده محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله واصحابه النحن وسلم وسلم في قبل يبد الدين. عما بعد قول سيئة الإسلام الدينية وقد علمت الاخرار. هذا مرتبط لما تبق عندما ذكر رحم الله وقد بذلوا جهودهم على الغلاة في نافي الصفات من الاباضيه اباضيه شيعا واباضيه اسماعيليه و ونحويا ولا بعض الفئات التي الذين يذنبون اهل سبحان اكثر ثم يصبح anu اي الشيء واحد يعني لما نلطع عن الله سبحانه وتعالى اطباط و الدنيا دي انتم بان نوم قروم في 300 فحينئذ اضطر هؤلاء المجرمون ودأى ان ينفو الشيئة وبالدو عن الله سبحانه وتعالى وان ينفو الشيئة ونقيقه عن الله سبحانه وتعالى قبارا من تجميه في المعلومات في شر اكبر مما سبق وهو تشبيه للمنطقيات المستحيلات اي المنطقيات ما عاين وجود والمستحيل وجودها فدل عن عن الله سبحانه وتعالى الذي هو كقولهم جاء موجود ولا باطل ولا خير ولا ميت ولا عالم ولا جاهل فحين اذا حكم عليه بعدم الوجود بل حكم عليه بالاحاده الوجود لان شيء غير انه غير انه ا حصل يكون امتناع الوجود مستحيل الوجود الشيء انما حي غير انما لا لا ثالث لا ثالث له والشيء اما موجود او محذوف يحتمل رمان والشيء ان عالما او جاهل لا فارق لهما قام عنه صفه ونقيضها فاعل تماما وافعليه والمتنصره والصادقه وهم غلط ان نفاك وتفكر جنب مثل هذه الأمور وهذا أكبره مراجعة للأمور يتبجره أما درس اليوم فهو معكولكم عن الدرس الماضي وتكويلة له أي أن تفضل الذي يقول أنه يخرع فضلت السبت هذا كيف الإسلام في ذلك اليوم وقال دعوني من بني, اضطرار. بني اضطرار يعني نجس بالنظر والتعمل يعني بالبداءة معنى بالاضطرار بالبداءة لا عبر لأحدين في إجابة هذه المحلومة أن الوجود لابد لهم الموجود. كل موجود كل موجود غير الله لابد لهم الموجود غير الله سبحانه وتعالى وهذا الموجد لابد أن يكون من غير الجنسي الموجودات المخلوطة فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود واجباً لذاته واجباً لذاته معنى واجباً لذاته أنه لم يستبدع ووجود وجوده من أحد بل هو الأول سبحانه وتعالى في الوجود وجوده واجب وما سواه ما جلا ومر من مخلوقاته وجوده بالواجب الوجود ممكن والوجود ممكن ليس واجب ولا ممكن فالعوجود لا بد له موجد واجب بذاته غني عن ما سوى غني عن فالمخلوق فقير الى الله سبحانه والدعالى. نعم فطيرنا الله سبحانه وتعالى والمخلوق فطير بذاته والله غني بذاته والله غني عن خلقه قديم عظيم يعني هذه الاوصاف اللي الله سبحانه وتعالى المتميز عن خلقه فهو واجب الوجود بذاته هو الموجود اولا وواجهه وجود بلاده ولمد أن يكون بنيه نحمد ديوان ولمد أن يكون وجوده آزلي وفديل وأيضا لا يدرس عليه الحدود والحدود هو أن يوجد بعد أن كان محلوما ولا يدرس عليه الحجم وهو أن يثنى بعد وجوده فهذه كلها يجب أن يوصل الله سبحانه وتعالى بها. ولا وقف مع قوله الثديم وأبنى. لا يجب عليه الكبرج أي ما هو اسم حادث وهو الذين يوجد بعد عدم. أنت وجدت بعد عدم وأنا وجدت بعد عدم وانت ما بعد عدم. والعربون وجده بعد عدم، والجنة وجده بعد عدم، والبشر بعد عدم، وهذا وجده بعد عدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجده بعد عدم <تصفيق> الذي أدف وجوده عدم هو أعواجب الحجود وهو الله سبحانه وتعالى إذا علم للضرار أي أن هذا شيء عبده أن هذه الموجودات الكائنات المواد والأرض وما بينهما والإنساء والحيوان لم تكيد نفسها أم غير الشيء هم الخالقون فهذه الأشياء لم تكيد نفسها يا الله الله ماذا قلت الشاكة يا ريوان هو؟ هذا الشاكة طيب طيب رحمة الله يا الله يا الله رمضنا لله اللي يوام الشهد طيب أرجو عليك هنا فهم مني أجفوا التامعون مرة <تصفيق> <تصفيق> وقد أضعهم بالإسترار أي شيء لا أحسن نظر ولا إلى إحمال تفكير ولا إلى تعمل أن الوجود لا بد له من وجه وهذا يعني حتى الأطفال الطفل أي حركة تحصل يعرف أن هذه الحركة حصلت من المحرد. فلو جيت من ورائه ولمست وجهه او عينه او كذا لنستفت وعرف ان شخصا ورائه عمل هذه الحركة يعني جيت من خلفه ولطنفره لبكى وانتفت لينظر من الذي ضبته لانه ظلت في نفسه انه بات بالحركة الا بمحرك وأكدا لا يوجد موجود المخلوق إلا وله موجد فالموجد يتعيى أنه هو الله سبحانه وتعالى يتعيى أنه هو الله سبحانه وتعالى لأنك إذا قلت الموجد يعني لهذه المخلوقات مخلوق آخر فهذا المخلوق الآخر يحتاج إلى مخلوق من قبل والمخلوق الذي سببه يحتاج الى مخلوق ينبله يعني مثلا كذا لو قلنا الارض او جبل السماء فسيقول قائد من اوجد السماء ما اوجد ما فيقول ترى اوجد العرش هذا ما تقول فاحينا الموجودات والموجودات لكن لا داعي لهذا التسلسل لا عقلا ولا عرضا ولا شرعا عندما نقول الموجود للسماوات والله الله الموجود للأرض هو الله الموجود للإنسان والله الله وهذا الذي هو يعني يكمله العقل السليم وهذا هو الذي تظاهر عليه العطول والفطر والغضائح والشرائح وقد علم للطرار أن الحدوث لا قد لهم من وهذا الموجد متمجزا عن خلفه وعن المخلوقات فهو واجب الوجود واجبا بذاته أي واجب الوجود بذاته ومعنى بذاته لأنه لم يستفد وجوب وجودني أهو لم يستفد وجوده من غيره غريبا عما سواء الله سبحانه وتعالى لا يحتاجه الى خلقين. قديم عزلي. كلمة خديم هذه درجة عليها المتكلمونة يعني يعنون بالله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام استحملها. مما يدل على انه لا مانع من احتمال بعض الاصطلاحات بالجدال مع المخالص وقال قديم أجل القديم في لغة الحرم هو الذي هو قد الجديد هو يعني عقص الجديد لكن ما يجب أن يكون كل قديم لا أول لوجوده نحن الذي سيئا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ده اول لوجوده ولمسلق المدواحدة واسمه الاول هو افضل شيء ان نقول هو الاول ولا شيء قبله هو الاول ولا شيء قبله ولكن متكلمون درجوا على استعمال كلمة القديمة القديمة القديمة, القديمة. ويقصدون به انه قديم لا لم يسلق المدواحدة وهذا ليس نقطة اللغة ولكن درج عليه أن تطلمونه وأطبعوا فقط لك فأجاز شيخ الإسلام الناس أن يستعمله وقيده بقوله عزلي أن يكتفي بقوله قديم قال قديم عزلي لأنه قد يكون القديم غير عزلي والطمر قدمناه منادل حتى هذا عادة العرديون القديم والعرديون روى ما يكون في النخلة ويتعلق به التمر أو الرطر هو العجل الكديم فهو الذي يبقى في النخلة حتى يأتيه عجلاً جديد فإذا أتعى عجلاً من الدكوية أصبح الأولى القديم فهو الزمن ليتقين خازين المهم الخلاص عنه نحن أعتقد أن القديم من أسماء الله الفسنة ولكن يجوز أن نخبر عن الله بأنه القديم ونقيده بالعزل قال عما تتعلق لكلمة القديم وآزل ومركز شيخ الإسلام قيد القدم بالعزلية فاكتب معناه اثنين مئة الأول الذي ليس قبله شيء. فإذا من صفاة هذا الموجد أن يكون من وجوده عدم ولا أول وجوده فهو آزلي. والآزلي بمعنى الأول الذي من يطلق وجوده عدم ولا يطلقه شيء في الوجود. لا يجد عليه الحدوث ولا العدم. الحدوث هو أن يوجد بعد عدم. أن يوجد بعد عدم هذا لا يجوز الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز عليه العدم أي الفناء. أي يجوز عليه الفناء سبحانه وتعالى. فالعدف من تير عنه في الأدل وفي الأبد. فوقتوه نعم ووقتوه رجع إلى الكلام الأول. النهير يقف في اقتضه يعود إلى أولاد الباطنية فوقفوه بما يمكنع وجوده عندما نفع عنه الشيء وبده أو الشيء ونقيبه فوقفوه بما يمكنع وجوده هذا مستحيل الوجود. الشيء إذا نفعت عنه قفت وبدها أو صفى ونقيبها هذا مستحيل يمكنع وجوده فوقفوه بما يمكنع وجوده فردنا عن الوجودي او الوجودي او الهدام اخيرا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بسم الله الله وابدا اود ان تكون العباره وايا جماعه قلت لكم يا اخوه مرتجيه اطم بما من الدروس الغلاث الذين يطلبون عن الزرع سبحانه وتعالى أكتوفة ونقيدها فحينئذ يكونوا فجعلوا مستحيل الوجود لتنع الوجود والواجب أن يوصف الله بأنه واجب الوجود لذاته غني لذاته عما سواه الله أعلم نعم تترى قال لهم بعد الله عليكم ونفع الله بكم قال شخص الإسلام رحمه الله بعد ذلك وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأذباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه, وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الده لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعل الصفة هي المنصوف فجعل العلم عين العالم مكاثرة للقضايا البديهية وجعل هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية أيضا، أيضا، أيضا قال الشيخ الإسلام وقاربهم أي قارب هؤلاء الغلاد وإن كانوا يعني أقل منهم في الضلال أو في الدرجة في درجة الضلال ورات الغلادين من السابقين والسابقونهم الذين هم الغلاد الذين ينطون عن الله سبحانه وتعالى الصفدة ونقيضها ويشير شيخ الإسلام هنا إلى الفلاسفة الإلهيين يعني في فلاسفة جهريين يعني لا يعترفون بإله وينسبون الحوادث إلى الزهر وما يربطونه إلا الزهر ويوجد الفلاسفة إلهيون يعني يقررون بإله تقررون بإله ولكن يحيطون هذا الإله بأمور وطفات تجعلون ذلك الإله تتنظر تتنظر نعم وإن كان في المفضل يقررونه الإله في رسم الفلسف الذين ينسبون الحواد إلى الدهر وقاربهم طائبة من الفلسفة وآتماعين يقصد بالفلاسفة اليونانيين كأعرستو كأعرستو وطبق تعريف كم كده أن الجمهر الصرف هو محب الحكمة أنتها صرف محب الحكمة وهي مرصف منها فضر وعجل فينا صرف ففينا, سوف. ففينا فينا يعني محب وصوف ده تسمع فكر وهذه هي الفلسفه اي المحب الحكمه زي اللي يسمع المحب الحكمه هو من الجلال احد الفلاسفه من الجلال وله مسباح وادرا من الممثلين هاي الاسلام كاين ابو ابن والفارابي فأتباعنا فوقفوه بالسلوب وقضوا الليلة بالسلوب فأمرهم سيلا يسمونه الليلة ولكن يسمونه الهنة التامة أي أنه فقط هو علة الوجود هو علة وجود الموجودات ووجود الكائنات هو علة أي أنه هو علة أي سبب لوجود الكائنات ولم يجب يسموه موجٍ لو هذا يسموه علّة عندهم العلّة هذه التي يجب معنى من تفعل شيئاً ما تفعل شيئاً آفةً وهذا أمره أن يقول الشرحور وهذا أمره ف يترمون هؤلاء الثلاثة الالهيين يترمون لذات الالهية العلة تامة العلة تامة وكيف اللي كانت توجدنها علة قالوا انه يعني صدرت عنها الموجودات عن طريق الفير عنها الموجودات كما يريدوا عن عن الشفق اشعاتها من غير ايرادة وارغنا عند السلام لو كانت إرادة تتعال فيها لكانت لاقصة أمن شعري مستقبل أمن شعري فكرة صلت الله عبد الحافية حمتع الشيطين فهذا يعني أنا لم استطهد إني اقتباد الثلاث في أزهانكم اين عم؟ كنتم لم تعرفوه سابقا وليس الآن مجال أشرح لكم العدة التامة طراحي أنا أشرح لكم والذين أتراهوا شيء ألا وقرضوا من طائفة ثمناً ثلاثة وأتباعهم أتباعهم أي من الذين انتسبوا العدس بان جوراً وابن الزين والطارق وهم ضالون مظلون أو كفار كفرهم المسلمين كفرهم الألماء ابن سعيناء وأطراد كفرهم يعني هم يقولون بالعقائد تظنين المياه تصفوا مشروه والاضافات اي وصفوا الالهه وصفوا طيب تمنا اللي قدام بالسلوب طب كيف هذا فكره انت بالسلوب والاضافات طيب اولا الذين غلا جدا ما ما وصفه شيء الا ما عند غير الكلب والخف فقط فينفضون عن شيء وضد وينفض عن شيء ولا في ضد طبعا اعوذ بالله من الضلال وصادئه ولكن احنا عندنا عند ثلاثه الالهيين وصفوه بالسلندري والله يا لا نعرف انا اسلو الثاني شيء السر بي هو يعني كما تقولوا في يعني في النسب لا في يعني وافر من البلاد دائما بيثبت بالسب ما عندهم صفه نسبيه لله ما عندهم تطه مش لله بس ما عندهم الا الشد لأنه يقول مثلا لا الاسد عالم ولا مجاهل ولا ليس له مكان ولا يحليه مكان وليس من تحيل وليس وليس وليس وليس وليس, وليس, وليس, وليس, وليس ولا عرض لا متحيل هذا مهن السلوم الذي يبدأ بالنفي ليس ليس ليس, ليس, ليس. طيب عرفنا السلوم فوقتوه بالسلوط ولغافات. لغافات تريد ان شاء الله معناها بعد قريب دون صفات الاسبات دون صفات الاسبات ما عدتو ما قالوا ان الله حي ان الله علي ان الله سميع ان الله قصير ان الله قدير ان الله له صفة العلم ان الله له زوجة القدرة لا عاد الالس يحترقون بيه ولا يتقرون بيه تبغى السلوط تطل ليس بجذن لا بيعرض ولا متحيز ولا متحرك ولا ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا محاذي ولا محاذي ولا ولا ولا ولا يعطيه يعني عجل صحاس بالسلوب طيب عرف يا السلوب دول صفات الاتباس الوجود المطلق بشرط الاطلاق وجعله هو الوجود المطلق الاتباس <تصفيق> ماذا تنسلون اوه اوه اوه اوه ماذا تنسلون ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ليس بجسد على عرض ولا متحيث ولا مردود ولا, ولا محاد ولا تلمين ولا بالشماء ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا الثانب فاذا اعطونا صنعاتبات ماذا؟ ماذا؟ إذا ماذا؟ قالوا غضب وجوداً لشرطي أن اتقلوا كما جزت نعم لشرطي الأخلاق يعني وجود مطلق. وجود مطلق غير مقيد. وجود مطلق غير مقيد. ولا موصوب بصفة. لو وطفناه بصفة اطلح مقيد. فوجود وجود مطلق. طيب. ما الى الوجود المطلق. قال الشيخ الاسلام. وقد عدد بصريحة العقل. أن هذا ما يصنع إلا في الزين لا فيما خرج عنه من الموجودات الوجود المطلق لا وجوده في الواقع وفي الخارج أبدا لا يوجد شيء وجود مطلق نعم إلا في الذين فقط لأن الذين يتخيل المستحيل لكن نحن في الخارج اي شيء الواقع الموجودات قسمين خالق ومخلوق فالخالق له صفات والمخلوق انا وانت وزيد وعمر والشيخ طالب لهم صفات ليس ولاكه مخلوق موجود له ولا صفات تحدث بها ماذا هو الصفات هذه الجمله وصفات لا شيء الحجر لا صفات دار وهو تقول عليه لو لو انت اا الو ايوه انت اللي تقرا هو اقرا التكبير عامل حاجه خاطر المستدير طب كده كده انت بقول في صفحه ثانيا اقول بقول بايظه من صفحه اوه اوه اوه و المقبوطة فالله ان يجب في في الطالب ايه يقول يواطع الخاربي مالي يواطع ايه خاربي الزهن اما الزهن فنعف يتخيل ويتطور المستحيل كما شرحت لكم سادة فان قلتوا الزهن قد يتطور الإنسان بألف رأس وهذا غير مستحيل ما موجود طوض التحيلات ما وجدنا وهي تطور الإنسان لو يعني عين واحدة مخلوق لو عين واحدة وهي تطور مخلوق جانب هو ألف عين ده ويتطور شيئا إلا موجودا ولا معجمات وإذا طوح موجودا شيئا لا حيا ولا ميتا في اسمه انتقض قد ألوجهتم في لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا غير لا ما فيه ألوجهتم في الخارج شيء لا لا لا لا يحمل كثار لا ما وضعنا أجل الزرة أن نقلنا على كثار جميل أعرضنا الآن الفرق بين ما يتفيله الذين وبينما يكونوا موجوداً في الخارج. ومعنى الخارج خارج الظهر. قال الشيخ الفلا. وفق علم يطرح العاطفة عندنا هكذا يطرح إلا لا فيما غرج عنه من الموجودات. فإن الموجودات لا بد أن يكون لها قصة. طيب. معد ذلك كلام جديد. قال وجعلوا الصفة هي الموصوف. و جاءت صفه هي ها موصوف هذا شيء جديد يعني فيها موصوف عن ثابت طيب الان أنا, انا موصوف مثلا بالكرم فانا يا ترى هو محمد انا موصوف بالعند فيقول انا هو محمد انا موصوف بالجال يقول الجال ومحمد يجعل الصفة هي عين الوصول يجعل الصفة هي عين الوصول مكابرة مكابرة مكابرة للعقل ومكابرة للواقع هذا ما نقول لك على صفة موصول ارجع العلم عين العالم وهذا فأصلاح المؤكد لأنه عندما قالوا إن الله عالم لذاته طبيع لذاته مصير لذاته طبيع لذاته, مبيب لذاته. يخصدون أن يسر من أن تصد الله في العلم وننتو صد الله في القدرة العلم خمع عن ذات ويجعل القدرة العين ذات الله ويجعل الإرادة حين ذات, حين ذات الله نعلمكم في أجل فاذه قالوا الحلم حين الحلم اين اي ذاته مكافرة للطمائم الناية يعني هذا العلم ما يكمله ولكن يتكادرون وهذا كذلك لان خطه غير موثوق انا ذاتي غير رحيم وذاتي غير اهلي وذاتي غير كرم وذاتي غير بخل بخلي وعزني وذاتي كلها صفاتيه وذاتي هي يعني التجربه ما يتعلقته اينا ده بين الذات معناها ان الذات دي والموهين يجعلنا الصفة هي عيها المنفوب. سبحان الله بحذو جهل راحنا وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. اختاد رابر عليهم. فَنَنْ يُبيُّدِ اللَّهِ الْقِدْهِ وَالْخُجْرَةِ وَنْ يُبيّدُ لهم الإرادة والعلم وَنْ يُبيّدُ لهم الحياة والقدرة وَنَنْ يُبيّدُ لهم حياة العلم يعني يقول لك العلم هو القدرة، العلم والإرادة، العلم, العلم والحياة، الحياة العلم مم. هذا عباره قضيته اجعل هذا التغير قرا وهذا لا يقبل الالف فان العلم هو معرفه المعلومات بالذات لا ولا حاصب المعلومات لله سبحانه ولا الاراده معروفه وهي يعني ما يقوم بالنفس دي اي على فعلتين لا يوقف على الحد اي ا الماده على الحال الان ضد العين تضرب ضد العين فهو هي عاله المصور ويجعلها عين مصوره هي اقرى وهذا كله مكافره ويعني مخاطره بالامور التنفيذيه التي يقتضيها العمل ولا يقتضيها والوجع له هذه الصفه الاخرى فلا نضل بالرحل من قلب طبي هو المشيه جهدا للعلوم الضروريه يعني كتابه وجهدا للامور البديهيه التي لا تحتاج الى نظر ولا الى تامل بينما العلم هي القضوه والطبيعه المكيه او البديهيه الحياه والحياه مرتبطه بمعارف الذات واحد من هذه الصفات له مكان بطي علينا لما كان يرسوا انفضوه بالسلوك والإضافات. عرفنا السلوك وهو ما بدأ بجينا. ليس بهيه ولا الحرب ولا صور ولا متحين. وأما الإضافات قال الشارق نائرية لهم يوم المتبايفة التي لا يعقل الواحد منها إلا بسعبت المقابلين. الأمور المتضايفة أخرفها لكم مثلاً الهبوة والبنوة لا تفهم الهبوة إلا بلسام البنوة ولا تفهم البنوة إلا بلسام البنوة بالعلاقة بيننا قادم المتضايفة إن فجة الإسلام قال المتضايفات والمشرح لها الشارحة الثانية الذي لا يعقل الواحد منها الا بالتعقل المطلق وذلك مثل قوله ان الله مجد الكائنات وعزه الوجود هذا ما تقول ثلاثه على يقول ان الله مجد الكائنات وعزه الوجود هنا هذا مع ذي الظاهر يعني هذا صعب ولكن اي نعم تاخود على جما جماعه اسماء الميشه الاضافات هي الامور المتضائفه التي لا يقدر الواحد منها الا بالتعقل المقابل له وذلك مثل قوله ان الله بقه الكائنات وعلل الموجودات اذا مصدر الكائنات يعني انه ايه هو السبب في اليوبيا ولا يمكن وجودها مبكرات يعني ان هو سوف يتجاور ليس له جدال مبكرات طيب وفع لهذا لعنه هذا او المطر ولقد قلنا في المره السابقه ان لأن هذا المقضى يتعلق بالفلاتفة والفلاتفة الأخيام وهو يطلق الذين يعترفون بمجد الله علي العيون من اليونان وتلاميضه وأجباعه من المسلمين من المسلمين ومن البيناء والقاراطين هؤلاء القاراطون الغلاث الذي هتغف عن شرحناهم ثابتا. ما لا يقولنا اولئي الغلاثفة يعني عندهم السلوب. يعترفون بالعلم التامة ولكن ما يصفوها بسفات سبوتية وانما يصفوها بسلوب فيضعون عن علم التامة او هم الهلال ليس في ولا عرض ولا متحيز. معنى متحيز يعني في المكان. عرضنا. طيب. ايضا قال ان قال الشيخ الاسلام وجعلوه عيد ذات اللهية هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق. عيدوا دون التقييد بصفة. ويقول الشيخ الاسلام ان هذا العيدة الواقع ولا القارب. وإنما هذا فقط يتطور الزهن وليس يتطور تطور الزهن حجة لأن الزهن يتطور المستحيلات زادوا على ذلك من التحديد أنهم جعلوا خذة في الموصول وجعلوا العلم ونفس العالم وجعلوا الفدرة يرفض القادم وجعلوا الحياة إلى سلعين من يتلق بين الصفر والبنطل على ذلك من التخبيض وقالوا بالخلط بين الصفات أن العلم والحياة الحياة هي القدرة القدرة هي الإرادة بإرادة المكيئة هذا جحبا للعلوم الضروريات البديليات التي هي تحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكير هذا هو قلاط الدرسنا اليوم و بالله الزوذيق الله على محمد و عالي و سي الله أحسن و جزاك الله خير محا الله بكم هناك نتبع الله سؤالان همان نعم نعم نشد صدرك من الإجابة عموض والسؤال الأول هل تتعلق بالدرس هتتعلق هذا و اللي قبلك ؟ والسؤال الأول يتعلق بالدرس اللي قبله هو نتعلق ماذا الدرس أيضا. نعم السؤال الثاني فرج البسي طيب حاضر السؤال الاول الذين يتبعون هؤلاء الثلاثه الاتباع الثلاثه او اتباع القرامطه واتباع المصيريه والدروس ايه واخيرا في دوره ادبر انهم بدون قفره الرؤوس انا هذا اول الثانيه هل يقال لا خلينا خلينا عند اولا طيب ايش انتوا يعني الاطباق او نعم بالنسبه لهؤلاء نعم حفظكم الله يعني لا انت تتكلم عن واحد يعني اما ما له علاقه نعم بدا كان بيسوي هذا هو مسلسل نعم نعم انا اسال عن حق الطبيري والجمبي no. صح ولا لا نعم الله اكبر طيب انا شفت في خبر الدروز وانا شفت في خبر عن الطبيري يعني عندهم الشركه عباره تغير الله امم انه سوينا عنده اي نعم وكثبت تعينها الزمز يعني بابا البيت ويضيفون اين اكتبه الله اتحلال ما حرم الله سبحانه وسائله اتحلال ما حرم الله حتى انه عند الدرود يجوز الزواج بالاختي نعم يجوز الزواج بالاختي وهذا ثابت عنه وعند التصوحية الخمر ليس مجرى النباح بل مقدس والاعراض عندهم لا لا غيرت عندهم على الاعراض اي نعم ف يعني جمعوا بعض الشرقي دول الاخلاق وقدره الاخلاق وتبقى كده مرجوله فاولا الى شكو ولا صغيره نو <تصفيق> انت <هم>؟ ايه يا <مم> الذين اتبعوا الفلاسفه و لذلك جاء ك... ابن الثينة والفارابي هؤلاء تضطرهم العلماء تضطرهم العلماء إذا كان يقول بأقوال الفلسفة السادسة إن العدة التامة ومزهه ونفي اقتصاة الله و شرك حتى أين ابن الثينة تطور حتى أصبح مدلسين تقريبا تطور في الظلال فهؤلاء أي؟ يعني المتفلسفين كذلك يكفرهم العلماء خاصة الذين غلووا كابنتين أبو الفارعبي نعم وهناك بعض الفلاتف الخصيفين كابن رجدة ما نستطيع أن تفسرون والله و الله نعم أيها؟ نعم طيب سمدت الله هناك لا تستطيع السؤال أوه. أوه. هناك من يقول إن بعضهم الأتباع يعظون بشهرهم أو, أو, أو, أو أنه يشبه هؤلاء بالذي أسلم في بادية البعيدة ولم يعرف بتحريب الخمر وذكر الإسلام وشرط الخمر مستحلا إياه لأنه لم يبلغه نص التحريب فهل هذه الصورة تشبه حال هؤلاء أم أن هناك يعني هذا التمثيل مع الفارق الكبير نعم يعني أفرض هذا الذي دخل بالإسلام أي نام جديد نعذره يعني في المرة الأولى لكن يعني سيبلغه عند الخبر حرام يبلغه عند الجنة حرام يبلغه أي نام صار يوعد نذكر حياته؟ لا ما يوعد حياته يوعد نرسل بداية لكن هؤلاء يعني يولدوا في الضلال ونشعوا في الضلال وهاربوا في الضلال وماتوا في الضلال مثل ايه؟ اعوا مشي هالراصد الاثنا عشريه الذين يعتقدون مثل الमाने علي اين عم بتحريف القران وثيم وعائشه وهي وهي يعبدون الكتاين ويشنسون بال حسين ويعبدون من دون الله ويستهزئون بهم وينسون الله سبحانه وتعالى اي نعم فولا يكفروا الخوابون مع طاغله عليهم فالذي قال امرك يعني يتبع الطائفه يتبع الطائفه ويتبع المصيريه ويتبع ولا او ولا يرتجع يصح لهم ولا يرتجع ولا يرتدع فهذا يعني يحسب تسري على طول ولا يقال انه يشترط تشترط اقامه على هؤلاء عيوة عيوة يا اخي سقي بركه خلاص انا قلت له يا اخي اتبع مذهب فاطم حوله بالله حوله يحفظنا هذا البيت ولا يحر ومى اهل الله استغله فاني يعني نتبع الناس دول ورجع للسن الصحيح وان الكف هذا اللي حاكم طلع بركه سيدنا النبي عليه حده لا احنا اذا كان يتبع السنه ويمارس هذه الاشياء مرتف. فهو مرتد فهو مكذب الله انا راي المصري عند اضطرار الى حق الحياه وهذا بيصير حق الحياه <سؤال> والله انا احببت ان يعني ان عن هذه المساله نظرا أن لانه قد اجادل فيها للاسف بعض اخواننا هذا الشيء العياقات من التهور وما يكون ناتع بعض الدروس الكهربائيه بعض المسلمين انا <سؤال> ويقدر ان يفكرها ايوه أي نعم اا ده ان شركه دي بتغرد يعني ولا لا كده بتقول السؤال الثاني السؤال الثاني سؤال نعم. ورد اخر مغربي يعيش في هولندا ايوه اا السؤال يعني السؤال حتى الله يسألني عنه منذ يعني كانت تصل عليه ولا في الحج وأراد أن أعرف الإجابته إن أنا وعدت أن أعرضه على العلماء ومقدر نسيت فرجاء يعني يا شيخ قال أكيد أن كنت بالهج على العلماء فلا تقريبين الله عنه وعرضت على العلماء ما أعرضته أنا وعدت أن أعرضه ونسيت فبذلك طيب. أعرضه على فضلاتكم الآن وأعلقوا لمسألة الهجرة الآن هذا الأخ تزوج من امرأة هناك وولدت له ولدا ثم طلقها آه. تزوج من امرأة هناك نعم, نعم. ولدت له ولدا ثم طلقها طيب وهذه المرأة امرأة فاسدة يعني طلقها ولا تسلم ولا تسلم ولا تسلم يعني آه. ان اصبحنا على كافره او ناشذه لا اصبح عليها كفره ام مسلمه فاسقه لا اصبح ايه الشاه ايوه تزوج بعدها بمراته الاخرى ها ولد له أو اولاد وادي المراه يعني الذي يظن انها صالحه والان يخشى على زوجته الجديده وعلى اولاده منها الفتنه في هولندا في بلاد اخرى ويريد اسره يهاجر بهم لكنهم يخاط على ولديه هذا الذي مع الزوجة الأولى أنه ينحرف ينحرف أكثر ولا يستطيع أن يأخذه كما تعلمون لأن القانون الهولندي يمنع من هذا يمنع من يأخذ هذا الولد طيب معه فهل عنده إشكال يهاجر حتى ينقذ زوجته وأولاده ويطلب هذا الولد أم ماذا يفعله الله. الله يرى أخذي فارتكابه أخف الضررين ارتكاب أخف الضررين no. يعني عنده أولاد كثير يعني خمسة أربعة ثلاثة من هذه الزوجة الطالحة no. ويخاف على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده mm. فننظر يعني أن يتأخذ مطرحة المجموعة هذه ولا مطرحات الولد الواحد لا يشكل مطرحات المجموعة أفضل ويضحي no. نعم للولد هذا لأجني أن يمتد هؤلاء الهاجر فهذا هو الواجد وجرين بلد يعلم في دينه بكل حرية ويسب من يخالف الإسلام بكل حرية أي نعم وأما بالنسبة لولده لآخر فيجتهد بالمراسلة معه وتعليم الإسلام بالمراسلة وبالاستصال وتعذيره من الكفر ومن التنصر أي نعم يعني لا ينسى يستمر معه ويوصي عليه بعض الناس الذين هم يعني مقتبين من مقاونات فأنا أفضحوا نعم نعم ها هو نعم حفظكم الله جزيلا ويعني أرتكب مقاونات ضررين نحن مصرحة الولد لأجل الأولاد ولأجل الزوجة ولأجل نعم نعم الله وعلم نعم الله ربكم الله عليكم ونصبركم بذلك أعجلكم وشهدكم أحسن. أحسن. إيه آية. والله يا اخي والله احسن لا احنا تمام كيف والله طيب طيب الحمد لله طيب الله يسلمك احفظك وارجو تكون سالم منك الله الله. <سؤال> آه في ختاب ظهر له يعني بسالة صغيرة بالرد على إبراهيم الرحيلة وصلكم نعم أخذنا منها وقلنا عند الشيف أيها أخذ... جميل جميل جميل تتعذر عدم جديد حياة الله الله يحصلنا تعالى عدم جزاك سيارات لك ناسم عمدت سيارات لك